وربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بِدُخَانٍ مُبِينٍ.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 اتتبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جناته وعيونه وزروعه ومقام كريم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 إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إنكم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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به ثمترون إن هذا ما كنت به ثمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين